وما جعل ادعياءكم ابنا لكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقل سقط الله فإن لم تعلموا آذاهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما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 فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك باتل المؤمنون وزلزال زلزال شديد وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضم ما وعدنا الله ورس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 ومازادهم إلا إيمانه وتسليمًا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه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 كَانَ اللَّهُ طَوْيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِم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 قل لأزواجك إن كنّا تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتي عكنا وأسرحكنا سراحا جميلة. وَإِن كُنَّا تُرِدَّنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُحْسِنَاتِ مِن كُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ أَنَّ بِيَمِ من يَأْتِينَ كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفٍ وَكَذَلِكَ ان ذلك على الله يسرا ومن يقت من اكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعددنا لها رزقا كريما يا نساء ان نبي لستنك احد من النساء إن اتقيتُن فَلا تُخْطَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا.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 تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا أيها النبي اننا ارسلناك شاهدا اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا وداعيا الى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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ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 وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ومن اتمك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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرْدِي مَا من تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤِي إلَيْكَ مَا تَشَاءُ وَمَن بَتَغَيَّت مِنْ مَنْ عَزَلَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ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 إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهم متاعا فاسالوهن من وراء حجاب وَذَلِكُمْ أَطَهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إِن تَبْدُ شَيْئًا أَوْ تُخْفِهِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جِنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن والتقين الله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 والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين العونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا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 يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرنا فأضلون السبيل ربنا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 أبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولًا